امه الاسلام فمن منكم لم يسمع ب ا ل م س ل م ة ا ل ح ر ة ا ل ش ر ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة دعاء التي ت ج ر أ عليها خلق في منتهى ا ل خ س ة ع ب د ة الشيطان فاجتمعوا عليها وقتلوها ب و ح ش ي ة في و ض ح النهار قتله قطعت حتى القلوب ا ل م ت ح ج ر ة فضاقت ا ل أ ر ض على أ س و د ا ل إ س ل ا م في الشمال واقسموا بالذي رفع السماء بلا عمد أ الا يهدا لهم بال حتى ي أ خ ذ و ا ب ث أ ر ه ا ويخرجوا وساوس الشيطان من رؤوسهم واقول ل س م بالله الذي ن ا ع ز لنا الا به إ م ا أ ن ه م لا س ت س ل م و ن ما ماتت لك أ و نهيب افرائهم ونستاصل ششاتهم ونخرجهم ب ع و ل ا ي ي ن قوته وقدرته من امر ا ل ا ف ولقد تجرى على المسلمين حتى من كان يدعي الحياه خ ل ك الدوله الصليبيه الحقيقيه دافع ا ل ق ر ا ب بكلب سبعني صارع س ب ع ي صارع صار يا ت ل ب تايد ذاك ذاك ابو عمر البغداد ديني وفيه تمجيد ذاك بعمر البغداد ليومي ت م ج ي د يا ا ل شيخ يا ا ل شيخ يفدونك عيال الحماين ويفداك من ا ل أ ص ا ل بالحق رعدين أ ن ت اللي ذي قولك انت الذي قولك وفعلك صغايل وانت الذي بالقول والفعل صنديل يا شيخنا ي بدونك ي اياه ش خ يبدونك ي أ ق س م ت ن ا بالله للناس قايل ما تنجب ا ل أ ر ح ا م مثله مواليد خابان وشاب ا ناقضات الجدايل مثله فلا جاب ا وعندي شواهيد نجم ت ع ل ا ل ا ل خ ل ا ب 「そばにい ا よ」 يا الشيخ يفدونك عيال الحمايل ويفداكي من لاصال بالحق رعديد أ ن ت الذي قولك وفعلك صمايل وانت الذي بالقول والفعل صنديد وأنت انت ل بالقول والفعل ذ ي ص الزعيم اللي للمجد طايل واهل المناصب كل أ ب و ه م قواوييد ومن لمشى ا ممشاك تايه وعايل تارد حياض الموت والناس يشيل <تصفيق> كم واحد عن منهج الحق مايل بالقول عدلته ونزح البواريد وردت همومي دقها والجايل يا شيخي والله يرهبني مواريد يا شيخي ن ت ت ف دقايق اللي ي عن ي الحق ل نزل صناديد وصلاه ربي عدوا بلا شخايل أ و ع د ناس يرهبونك ملابيد على نبي نجاك كل الفضايل 「そっとはるね له」「そっとはるねい له」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」「」」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」」「」」「」「」」「」」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」 صار ص ا ل ي ا ت ا ل ح ت ا ي ه